اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 انَّهُ كَرُوحًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, ما طاب لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ألا تعذبوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتم نساء صدقاتهم نحله فَإِنْ أُطِيبَ لَكُمْ عَيْنُ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا آمِنًا وَلَا تُسْتَفْهَمُونَ عَلَى كُلِّ لَتِي جَعَلَ الله ياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا وبتل اليتامى حتى اذا بلغو النكاح فان ان استتم من رشد فادفعو اليهم اموالهم ولا تاكلوا الغائسرافا وبذارا ان يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا ادفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمِسَائِينِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّن مَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ 117. نصيبا مفروضا 118. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 119. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْدِيْن آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهم ولد فلكم الرضع مما تركوا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 مِن بَعْدِ رَصِيَّةٍ تَنُوصُونَ بِهَا أَوْدِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُكَ لَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ لَهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ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 112. والله عليم حليم 113. تلك حدود الله 114. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 115. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 119. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 110. يدخله نارا خالدا فيها 111. وله عذاب مهيم 112. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فامْسِكُوهُم فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَصَابَ وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 أُولَئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَعْضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يَأْتِينَ إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُهُم بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُمْ فَمَعَسَّأَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن يَكُن خَيْرًا لَّكُمْ يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احدا من قيض فلاتاخذوا منه فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما بيننا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح حفاؤكم من النساء الا ما قد سلف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 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ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 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ نَبِذَ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَكُونَ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ, غير مسافحات وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ وَسَنُضْعِفَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا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 اقو من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذهن واهجرن 129. وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا و بالقربه واليتامى والمساكين و الجار ذي القربى و الجار ذي القربى و الجار الجنب والصاحب بالجنب و ابن السبيل و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس باخلاق ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا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 فكيف إذا جعنا من كل أمة بشهيد وجعنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تسوا بهم الأرض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 وَجَنَابَكَ عَلَىٰ ٱٰٓءِلَٰٓئِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ ٱلدُّوَّلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا 119. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون 110. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منه الغائط من الغائط او لامستم مسا فلم تجدوا ما ان فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفو و اغفورا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَنبَأْ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَن يَنبَأْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمُ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 122. وكان أمر الله مفعولا 123. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 124. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 125. ألم ترين الذين يزكون أن سَهُمْ بَلِ اللهُ يُزْكِي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا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 وَكَانَ فَأْدِي جَهَنَّمَ مَسْعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ 119. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 110. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 111. إن الله كان عزيزا حكيما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 ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله عن ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ نَصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ aradna illa ihsana in aradna illa ihsanan wa tanfiqua ulaiika allatheena ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi فَسِهِم قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فِاسْتَغْفَرَ اللَّهَ 121. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 122. لوجدوا الله توابا رحيما 123. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 124. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت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 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَذَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 111. وحسن أولئك رفيقا 112. ذلك الفضل من الله 113. وكفى بالله عليما 114. يا أيها الذين آمنوا 115. خذوا حذركم 116. فانفروا, فانفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم نصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله لا يقولن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 وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا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 فقاتل اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم ترى الى الذين قيل لهم كف ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه 111. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس, يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 112. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 113. لولا أخرتنا إلى أجر 119. قل متاع الدنيا قليل وإن آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا Aynما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيعة يقولوا هذه من عندك قل كل مباشرة من عيد الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنه فمن الله 111. وأرسلناك للناس رسولا 112. وكفى بالله شهيدا 113. من يطع الرسول فقد أطاع الله 114. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة, وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأنض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه لا فَن كَثِيرا وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ 111. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 112. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 113. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها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 فاخذوهم واقتلهم حيث ثقفتهم واولائكم تعلمون لنا لكم عليهم سلطانا مبينا ومن كان مؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية سلمة الى اهلي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 فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً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 ان الذين توفاهم الملائكه تظالم انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماؤهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء 119. ولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 110. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا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 فإذان سجدتم فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 129. وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون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 124. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما 125. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 أَمَن يَجَادِلُ اللَّهَ عَنۡهُمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلًا وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗ أَمۡ يُظۡلِم نَّفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ ثُمَّ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 فقد احتمل بهتان فقد احتمل بهتانا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن الطائفه منهم ان يضلوا وما يضلون الا ان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 اي يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا منني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 111. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 112. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا 113. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتا تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ نَيَعْمَلُ سُوءَ أَن يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم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 وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصِّلُوا الْخَيْرَ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 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 118. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الواردين والأقربين 119.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 مَشْفِيهُ مُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أَمْ نُذُنُّ لِلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 119. الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 110. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم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 لِلَّهِ الَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 112. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 113. لا يحب الله الجمر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ قوم البينات من بعد ما جاءت قومي بينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فانقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا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 بَل طَغَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ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 وَأَصَدُّهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ لَهُو عَنِ وَأَكَلَهُمُ الْأَمْوَالَ نُسْبًا بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنَّ الَّذِينَ رَاسَخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا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 سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلِأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ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 وَمَا أَنزَلَ إِلَيكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيُّ يَوْمٍ مَلَالٍ بَعِيدَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَنْ يَكُونَ لِلَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ نَحْنُ مَخَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله 111. ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد 112. سبحانه أن يكون له ولدي له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ تُ الْمُقَرَّبُونَ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدِ جَاءً ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فسيدخلهم في رحمه منه وفضله ويهديهم اليه 111. ويهديهم إليه صراطا مستقيما 112. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 113. إن امرع هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 114. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت وان كانوا اخوة رجالا ونساء فان للذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكم من شيء علي